ورحتي ليه وخليت السؤال المر بعيوني عشان اروي فضول الناس او يعني عشان اطلع على الذكرى لك انا رديت لعيونك انا رديت ذكرتي ذكرتي ولا ما رحتي على بالك تشوفيني معك بالذاكره والمقطع بعيني يكملك ولك حنيت مثل ما يحن حمام البيت انا ادري انتي ما رحتي ولا حتى تعنيتي صعدت الذاكره خفتي يشوفوني معك في داخل ظنونك او يمكن تجيني في يدك صوتي وعطر من شوقي ساعتها وساعتها يعين الله يا بنت الحلال ان كان شافوني في عينك او يهب شوقك من الذكرى حكايه موعد همومي على شاطي دموع احزن لها وسط الضمير جروح مات اللي يداويها على حزه غروب الشمس غاب بعدك كل تفاصيلك معاي الجراح السوالف الزعل ورضاك مو مهم ارضاي بس تعال ولا أعيش بخوف أو صمت وقلق واشتعال الأسئلة أو يحط العمر مرة كل ما أفرك يديني أدور أجوبة تسقط جروحي وسط روحي على حضن الدفاتر ليش راح والصدى صوتي تشظى وسط قلبي ليش راح حكاية موعدة همومي على شاطي دمومي لها وسط الضمير جروح على حزة غروب الشمس غاب بعالمي إنسان يسند وسط قلبي ليش راحت